قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَ وَجْهَ وَإِنْ تُمَشُّوهُ شهدا وما الله بغافل عما